بتلاه ربّه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأنى إذا ببتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا.